السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة بنا في الدرس الماضي بعد بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرت بنا التوابع من يعدد لنا التوابع اختصار التوابع كم هي نعم النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل وبعضهم يعددها أربعة يعني يجعل عطف البيان مع عطف النسق في باب واحد طيب من يمثل لنا مثالا على عطف النسق نعم أيش رأيت زيدا وعمرا طيب النعت له كم نوع النعت. النعت ماذا يسمى النعت أيضا يسمى الصفة له نوعان ما هما نعم النعت إيش لا النعت النعت السببي والنعت الحقيقي طيب النعت السببي ما هو أو أعطيكم أمثلة جاء الفاضل جاء زيد الفاضل جاء زيد الفاضل هذا ولدك يا ولد كده ولا نعم جاء زيد الفاضل ما اعراب الفاضل نعم يا دكتور نعت حقيقي طيب جاء زيد الفاضل أبوه، آه الفاضل أبوه منع، سبب لماذا كان الأول حقيقيا والثاني سببيا؟ نعم فعله. هذا الغياب، نعم نعت لأي شيء؟ لأن الأول جاء زيد الفاضل. رافع لضمير ظاهر الفاضل هو وجاء زيد الفاضل أبوه رافع لضمير رافع لاسم ظاهر طيب مر بنا أيضا أنه يجوز القطع في الصفة ما معنى يجوز القطع في الصفة يعني يجوز قطع النعت عن منعوتها. يعني يجوز قطع صفة موصوفها ما معنى هذا ما يجيب بالأربعة نعم نعم تفضل ألا يتبعها في عرامها طيب إذا قطع على إضمار أي شيء آه نعم على على إضمار على إضمار فعل ويعرب المقطوع مفعولا به الفعل بحسبه أو على إضمار ضمير ويعرب يعرب خبرا مثل جاء زيد الفاضل إذا قطعت لك أن تقول جاء زيد الفاضل يعني هو أو نأتي بمثال الجرعة حتى تتضح الصورة مررت برجل كريم مررت برجل كريم هذا عليه علي شيء للتباع طيب مررت برجل كريم شو التقدير هو طيب مررت برجل كريما على القطع على إضمار فعل يعني أمدحه كريم طيب ومرأته حمالة الحطب على القطع بإيش بإضمار فعل طيب التوكيد كم أنواعه اثنان لفظي وما اللفظ يكون بأي شيء بتكرار لفظ قد يكون فعلا وقد يكون اسما وقد يكون حرفا طيب والمعنوي يكون بأي شيء نعم بأحد الفاظ معلومة طيب العطف عطف النسق ما تعرفه والتابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. طيب ما الفرق بين عطف البيان وعطف النسق؟ نعم عطف البيان يكون بأي شيء بدون حروف، عطف النسق بالحروف. طيب كل عطف بيان يجوز أن يعربه بدلا إلا في حالتين يجمعهما أي شيء نعم امتناع إحلال الثاني محل الأول مثل الشاهد انا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعه والثاني أي أخوينا عبد شمس ونوفل طيب مر بنا أنواع البدل ان يعطينا مثال على بدل الاشتمال نعم تفضل انت طيب هذا بدل ايش طيب و أيضا لو قلت اعجبني زيد علمه اين البدل علمه نوعه اشتمال طيب بدل كل من كل ماذا يسمى مطابقة يعطينا مثال على بدل الكل من كل رأيت خالدا أخاك طيب نعم بدل الغلط والنسيان نعم ركب زيد, زيد حمارا فارسا هذا احتمال يكون بدل الغلط بدل النسيان وبدل إيش أضراب طيب إن شاء الله اليوم ننتهي عندنا العدد ونمنوع من الصرف والوقف إذا انتهينا لعلنا ننتهي مبكرين ويقرأ أحد الأخوة ثم نطبق بعض القواعد. نعم تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى العدد باب العدد من 3 الى 9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما سبع ليال و8 ايام وكذلك العشره ان لم تركب وما دون الثلاثه وفاعل كالثالث والرابع على القياس دائما ويفرد فاعلا او يضاف لما منه او لما دون ينصب ما نعم العدد هنا حديثنا الآن حديث مختصر عن العدد والمؤلف من أعظم مقاصده بهذا الكتاب والاختصار نأخذ الآن طريقة العدد طريقة اعرابه وطريقة تركبه وطريقة إضافته ونوع تمييزه باب العد باب يقول العدد من ثلاثة إلى تسعة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما هنا أراد أن يبين أن ألفاظ العدد على أقسام تكاد تنحصر في ثلاثة أحدها ما يجري دائما على القياس في التذكير والتانيث فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث مثل واحد واثنان واحد واثنان أشار إليها بقوله وما دون الثلاثة من الذي دون الثلاثة؟ واحد واثنان ثم قال وفاعل نبدأ بها نتدرج ما ضروري نأخذ يعني بنص المتن واحد واثنان يذكرني مع المذكر ثاني مع المؤنث وكذلك ما كان على صيغة واحد من المذكر والمؤنث مثل ما كان على صيغة فاعل واحد واثنين ماذا تقول واثنان لا واحد ثانين على وزن فاعل طيب ثالث رابع هذه إذا كان العدد مذكرا إذا كان المعدود مذكرا فالعدد مذكر وإذا كان العدد مؤنثا فالمعدود مؤنثا وهذه الألفاظ لا تحتاج إلى معدود واحد يدل على العدد وعلى المعدود تقول مثلا الواحد منها تقول جاءني رجل وجاءني رجلان خلاف ثلاثة فقلت ثلاثة لابد أن تأتي بتمييز ثلاثة رجال يعني هل يصلح أن تقول جاءني واحد رجل لا رجل يدل على أنه واحد ويدل على أن الجاء رجل وليس امراه واحد واثنان يدلان على العدد المعدود وفي الوقت نفسه يطابقانه في تذكيره وتأنيثه كذلك لفظ فاعل واحد ثاني ثالث رابع خامس سادس يطابقه إلى عشرة لاحظ أنه كان على وزن فاعل إذا لم يكن على وزن فاعل له مسألة أخرى طيب في المؤنث تقول واحدة اثنتان وثانية وثالثة ورابعة طيب إلى عاشرة الثاني من هذه الأعداد ما يجري على عكس القياس على عكس القياس دائما فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث وهو من الثلاثة إلى التسعة قلت ثلاثة أربعة ما تقول ثالث ورابع لا هذه مسألة أخرى كما قال تعالى سخرها عليهم سبعة ليال وثمانية أيام الحصول ليال مؤنث أو مذكر مؤنث مجازي المعدود يشكون مذكر والأيام مذكر أو مؤنث مذكر إذن المعدود يشكون مؤنثا طيب تقول عندي أربعة كتب ولا اربع كتب أربعة كتب أربعة كتب يعني الكتب مذكر وش يكون المعدود ما طيب عندي خمس مصاطر أو خمسة مصاطر مسطرة خمسة. ها خمس مصاطر لأن المعدود مؤنثة. فيكون إذا المعدود مؤنث فالعدد يكون مذكرا وهذه هي القاعدة طيب من الثلاثة إلى العشرة من يعطينا أمثلة والاعراب بحسبه تقول اشتريت سبعة كتب ولا سبعة كتب سبعة كتب والمعدود لابد أن يكون جمعا الظاهر وان يكون مجرورا لاحظتم والعدد يعرب بحسب مكانه تقول جاء سبعه طلاب هو شيء انظروا للعدد مؤنث لماذا ان المعدود مذكر او تقول العكس المعدود اتى مذكرا والعدد مؤنثا طيب بالاعراب عندي سبعة طلاب هنا أو جاء سبعة طلاب مرفوع فاعل مررت بسبعة طلاب بحسب موقع رأيت سبعة طلاب طيب والذي بعده مضاف إليه مستمر سخر عليهم سبعة ليال وثمانية أيام واضح يا إخوان هذه قاعدة العدد من ثلاثة إلى عشرة طيب من القواعد في العدد بعضها له حالتان مثل عشرة عشرة إذا استعملتها مفردة فحكمها حكم الثلاثة والأربعة والخمسة تقول عندي عشرة كتب وعشر مصاطر حكمه حكم ايش من ثلاثة إلى عشرة متى إذا أفردت طيب إذا تركبت إذا تركبت يعني من أحد عشر إلى تسعة عشر يكون لها نظام آخر إذا استعملت مركبة جرت على القياس تذكرها مع المذكر وتؤنثه مع المؤنث والعدد مركب يخالف مثلا ثلاثة عشر ثلاثة عشر عندي إذا أردت أن تجعل التمييز مؤنثا، ماذا تقول؟ العدد؟ عندي ثلاثة عشر. عشرة. عندي ثلاثة عشرة غير المسطرة. خل نبحث عن شيء ثاني. عندي أو تقول جاء ثلاثة عشرة امرأة. لاحظ عشرة طبقة اللي بعدها مباشرة. والعدد يخالف. وجاء ثلاثة عشر رجلا. طيب لو حذفت الثلاثة واش تقول جاء عشرة رجال وجاء عشر نساء وكلمة العشرة هذه جوزا تقول عشرة وعشرة وعشرة مثلثة الشيل طيب وإذا هذا هو نظام العشرة إذا أتت مفردة فإنها تخالف المعدود هي العدد تخالف المعدود طيب وإذا أتت مركبة فإنها توافقه والعدد مركب معها يخالفه طيب العدد 11 و 12 بالذات يوافقان المعدود يوافقه العدد الأول والثاني مثل رأيت, إني رأيت 11 كوكبا كوكبا مذكر و مذكر واحد مذكر طيب عندي اثنتا عشرة سيارة العدد من واحد احدى عشر اثناعش هذه توافق المعدود كل العدد المركب احد عشر كله يوافق ما بعده هذا واحد لين قلنا لكم قاعدة الواحد والاثنين يوافقه تماما طيب ما طريقة أعراض العدد المركب مبني على فتح الجزئين مررت بخمسة عشر رجلا رأيت خمسة عشر رجلا جاء خمسة عشر رجلا كيف تغرب رأيت خمسة عشر رجلا مبني على فتح الجزئين في محل نصب جاء خمسة عشر رجلا مبني على فتح في محل رفع مررت بخمسة عشر رجلا مبني على فتح في محل جر العدد التركيب يفيد البناء نعم <تصفيق> لأن أصبحت كالجزء الواحد <تصفيق> إذن الآن ننتهينا من العدد واحد والعدد عشرة إذا أفرد والعدد عشرة إذا ترك طيب الآن عندنا كما يقول, يقول من ثلاثة إلى تسعة نضبط المسألة من ثلاثة إلى تسعة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما نحو سبع ايام وثلاثة أيام وكذلك العشرة نفس الشيء إن لم تركب فإذا تركبت العشرة وافقت المعدود وخالفه ما تركب معها إلا 11 و12 أما من الثلاثة عشر إلى التسعة عشر فإن عشرة توافق المعدود وما تركب معها يخالفه واضح وفي أحد عشر واثنى عشر توافقه والمعدود أيضا يوافقه تضح لكم يا أخوان ولا لا طيب يقول وكذلك عشر وما دون الثلاثة واحد واثنان يوافق المعدود ولا يحتاج أن تأتي لأن واحد واثنان تدل على العدد المعدود رجل ورجلان امرأة وامرأتان طيب وفاعل كثالث ورابع القياس دائما قلنا لكم يوافق أيضا المعدود تقول مثلا ثاني وثالث ورابع وخامس تقول ثانية وثالثة ورابعة وخامسة طيب يقول ويفرد فاعل عندك الآن أحوال العدد الذي على وزن فاعل العدد اللي على وزن فاعل له حالات يأتي مفردا مفرد ومعناه واحد موصوف بهذه الصفة تقول مثلا ثان هذا ثان وهذا ثالث وهذا رابع هذه حالة من حالات الاسم العدد على أجل فاعل مثل قول النابغة الذبياني توهمت آيات لها فعرفتها لستة اعوام وذا العام سابع هنا مفرد ولهذا ينوم طيب الحاله الثانيه من حالات العدد الذي على وزن فاعل ان يضاف الى ما هو مشتق منه يضاف الى ما هو مشتق منه مثل اذهما في اثنين اذهما في الغاب ثانيه اثنين, اثنين شو يضيف له إلى ما اشتق منه ثاني ما أخذ من إيش من عدد اثنين نعم تقول هذا ثانية أو هذا ثاني اثنين وثالث ثلاثة طيب الحالة الثانية أن يضاف العدد الذي عليزه انفاعل إلى ما اشتق منه إلى ما هو مشتق منه مثل هذا ثاني اثنين لو عرب تقول هذا مبتدأ وثاني خبر مرفوع علامه رفعه اظمها مقدره لانه منقوص طيب وهو مضاف واثنين مضاف اليه طيب هذا ثالث ثلاثه هذا مبتدا وثالث خبر وثلاثه مضاف اليه كم كم حال الان من حالات العدد لعزم فاعل الاولى ان يفرد الثانيه ان يضاف الى ما هو مشتق منه الثالثه ان يضاف إلى ما دونه إلى ما دونه مثل هذا ثالث اثنين هذا ثالث اثنين ما الفرق بين هذا وهذا نعم ما الفرق مثلا إذا قلت ثانيه اثنين ورابع واربعة معنى واحد من اثنين شوف. ثانية ثانية اثنين واحد من اثنين و. ثالث ثلاثة واحد من ثلاثة ورابع أربعة واحد من أربعة طيب إذا قلت الثالث هذه حالة ثالث أن يضاف إلى ما هذا ثالث اثنين هذا الثاني ثلاثة وهو هذا ثالث اثنين معناه جاعل الاثنين ثلاثة جاعل الاثنين بنفسه ثلاثة واللي يكون بعده مضاف إليه طيب. ما يكون من نجوه ثلاثه الا هو رابعهم طيب رابعهم مضاف والضمير مضاف اليه طيب الحاله الرابعه من حالات العدد الذي الوزن فاعل هذه اخر حاله ما هي هي ان ينصب ما دونه لأن على الوزن فاعل قلنا لكم من الأشياء التي تعمل عمل فعلها ما هو اسم الفاعل ماذا عمل بما بعده ثالث اثنين ايش عمل ثالث اثنين ايش عمل به جرب الاضافه, جرب الإضافة. ثالث ثلاثه جرب, جرب طيب شوفوا الحالات الاولى ان يفرد هذا ثالث هذا رابع اذا افرد نوا اثنين ان يضاف الى ما هو مشتق منه ثانيه اثنين قلنا يضاف يعني اللي بعده يكون مضافاً إليه الحالة الثالثة أن يضاف إلى ما دونه مثل ثالث اثنين رابع ثلاثة خامس اربعه وش عرابه يكون هنا مضاف ومضاف إليه حالة الرابعة ان ينصب ما دونه تقول هذا رابع ثلاثة شو يكون عراب ثلاثة مفعول به لو قلت هذا رابع ثلاثة كانك تقول هذا اربعهم جعلهم أربعة هذا مبتدأ ورابع خبر وثلاثة مفعول به أين الفاعل؟ غميره تقديره هو واضح هذه هي الحالات التي ذكرها المؤلف وانتهى ما ذكره طيب العدد مئة وفروعة نبدأ من العدد واحد باختصار شديد لعلنا في دقيقةين وثلاث العدد واحد واثنان يدلان على العدد المعدود تقول رجل ورجلان امرأة وامرأتان دل على أن العدد اثنين وعلى أنه مؤنث ورجلان دل على اثنين وعلى أنه رجل يدل على العدد المعدود من ثلاثة إلى عشرة مخالفة طيب وشو يكون أраб وشو يكون المعدود أو أو تميز العدد شو يكون يكون جمعا مضافا إليه ثلاثة نساء وثلاثة رجال طيب من أحد عشر أحد عشر واثنا عشر هاه يتوفقان أحد مذكر عشر مذكر رجلا مذكر إحدى عشرة امرأة بالتعنيث طيب اثنا عشر رجلا واثنة عشرة امراه. وعرب على فتح جزء من عشر إلى تسعة عشر واحد منها اثنى عشر يعرب عرب مثنى والجزء الأخير منه يبنى يبنى لكنه تقول مررت باثني عشر وجاء عشر ورأيت طيب من ثلاث عشر إلى 9 من ثلاثة من العدد ثلاثة عشر إلى تسعة تسعة عشر ما طريقة أول شيء ما مميزه مفرد منصوب إني رأيت 11 كوكبا حتى من 11 و 12 إلى التسعة عشر مفرد منصوب إني رأيت 11 كوكبا عندي خمسة عشر كتابا رأيت ستة عشر رجلا تمييزه مفرد منصوب طيب ممكن تقول من عدد 11 إلى 99 كل هذه معدودة مفرد منصوب لكن في فرق بين العدد من 11 إلى 19 وش الفرق هذه تسمى من 11 إلى 19 الأعداد مركبة, مركبة. ومن 21 إلى 99 شوف 21 الى 29 من 31 الى 39 شو تسمى هذه الاعداد المعطوفه طيب 20 30 40 شو تسمى الفاظ العقود هذه تعرب بالحر... بالحرو... بالحروف عندي 20 رجلا مرت ب 20 رجلا رايت 20 رجلا هذه تعرب عرب جمع مذكر لنمو الحق به طيب المعطوفة المعطوفة تعرب بحسبها ويعطف عليها ما بعدها تقول رأيت احدى وعشرين امرأة وجاء احدى وعشرون امرأة ومررت ب احدى وعشرين امرأة رأيت ثلاثة وعشرين رجلا وجاء ثلاثة وعشرون رجلا ومررت بثلاثة وعشرين رجلا وتميزها الشكون مفردا منصوبا لكن من ثلاثة إلى عشرة تعربة مضافا إليه طيب والفاظ العقود تميزها الشكون مفردا منصوبا أيضا اللي عشرون ثلاثون عشرة من العقود ترى طيب المئة وفروعها تميزها هي تعرب بحسب موقعها مفرد مضافة مفردا مضافا فجلدوهم ثمانين جل جل جلد المذنب ثمانين نقول ثمانين جلده ها كلكم انت ثمانين جلد, جلدةً. طيب جلد المذنب مئة جلده طيب فلبث في قومه نوح كم ألف كذلك الألف فروعه الألف وفروعة وشكون تمييزها أو معدودها مفرد مجرور المفرد المجرور متى يأتي مع العداد إذا كان المئة فروعها أو الألف وفروعة طيب انتهينا من باب العدد نأتي الممنوع من الصرف نعم الممنوع من الصرف باب موانع صرف الاسم تساعتون يجمعها الصرف الصرف اللغة هو التنوين أو الصرف في تعريف النحاة التنوين الدال على معنى يكون به الاسم امكن متمكن امكن يعني يكون به الاسم امكن مثل ماذا؟ مثل زيد وفارس لماذا مثلنا بزيد وفارس؟ زيد معرفة فرس نكرة تقول جاء زيد مررت بزيد رأيت زيدا جاء فرس مررت بفرس رأيت فرسا يلون بخلاف مثلا ممنوع من الصارف تقول رأيت أحمدا ما تقول أحمدا مررت بأحمدا ما تقول بأحمد لأن الممنوع من الصرف لا ينون ولا يجرب الكسرة إلا إذا أضيف يجرب الكسرة تقول مررت بأحمدكم مررت بالأحمد مررت بأفضل منك مررت بالأفضل طيب إذن هذا الممنوع من الصرف طيب متى يمنع الاسم من الصرف إذا اجتمع فيه علتان أو علة تقوم مقام علتين العله التسع منها علتان تقوم منها علتان الواحده منهما تقوم مقام علتين مثل ماذا صيغه منتهى الجموع والاسم المختوم بالالف التانيث المقصوره او الممدوده هذه المقدمة. مثل ماذا مثل حبلة وصحراء الألف وصيغة منتهى الجموع مثل دراهم ومصابيح دراهم ومصابيح هذه تقول مقام علتين تقول مثل أشاره بثمان بخس دراهما إن زين السماء الدنيا بمصابيح ما تقول بمصابيح طيب أما البقية فليمن على اسم الصرف لا سمع في علتان مثل عندك الآن أحمد مثل عندك زيت زيت نافيه لعلة واحدة ما هي العلمية واحمد علة عالمية وزن الفعل طيب معدي كرب علمية والتركيب طيب فاطمة علمية وتأنيث بعض الكلمات ممكن يجتمع بها خمس علم من علتان تكفيهما مثل ماذا مثل عندكم ترى هذه مقدمة عشان إذا قرأنا يعني مثل أروى أروى اجتمع فيها كم علة علمية تعنيث علمية والعلمية وزن فعل وزن, وزن فعل منتهي بالتقصورة ألف ألف وأيضا ألفها ألف التعنيث المقصورة عن كم علة عن علتين هذه فر خمس ألف التعنيث عن علتين طيب والعلمية علة كم صعب ثلاث وش بقي وزن الفعل, الفعل. وإيش والعلمية ولا تأنيث اللي عدينا منهم علمية وتأنيث ووزن الفعل وألف التأنيث الدالة على علتين لا خمس هذه عن علتين ألف التأنيث ها صار عندك أربعة ولا خمس كونها تدل على التأنيث التأنيث بحد ذاته هذا علة والالف لأنه قد يدل على التأنيث بالتاء يصير علة واحدة بس طيب ألف والتأنيث هذه عن علتين الألف هذه وكون الاسم مؤنث هذه كم؟ واحدة كم صارا؟ ثلاثة طيب وزن الفعل أربع والعالمية خمس طيب ممكن أيضا تستر مثلا حجة عجمية ومؤنفة وزن الفعل وهكذا طيب يلا تفضل باب موانع صرف الاسم تسعة نجمعها وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثة جمعها بيت وزن المركب هذا واحد تركيب لا قبله وزن المركب وزن الفعل الوزن يعني وزن الفعل والمركب التركيب اثنين لو ترقمون عجمه ثلاثه تعريفها اربعه وشو كون تعريفها عالمية. عالميه طيب عدل هذا العدل شنو معنى العدل طيب وصفا الوصفيه طيب الجمع سبعه المقصود بالجم صفة منتجم جد زيادة زيادة الألف والنون نعم طيب تأنيث التأنيث معروف هذا كم صار تسعة يجمعها بعضهم بقوله اجمع وزن عادلا النف بمعرفة هذه احسن البيت الثاني أحسن اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا طيب هذه هي العلل المانعة من الصرف نعم تفضل كاحمد واحمد أحمد. كاحمد طيب أحمد على ايه اجتمع فيه ايش وزن الفعل علميه علميه وزن الفعل لانك لو قلت حمدت حمدت الله حمدت ما فعله المضارع احمد الله أحمده. كذا اذا شابها الفعل في الوزن وهو علم لكن علي ما فيه العلميه ولهذا احمد تمنع من الصرف كيف تمنع من الصرف تقول رايت احمد جاء احمد ما تنون لن اجتمع فيه علتان العلميه وزن الفعل جيد طيب ها واحمر الوصفيه وزن الفعل تقول هذا احمره مررت باحمر رأيت أحمرا، مو بحمرا طيب. وبعلبك؟ بعلبك هذا التركيب أي نوع التركيب؟ المزي أما التركيب الإضافي لا. مررت بعبد الله، رأيت عبد الله. تركيب الإضافي لا يمنع من الصرف يعرب الجزء الأول منه بحسب ما قبله والثاني بالإضافة نعم. وإبراهيم؟ إبراهيم ها. علتان. العلمية والعجمة, والعجمة. تقول مرت بإبراهيم ورأيت إبراهيم وجاء إبراهيم وعمر لأنه معطوف على كأحمد وعمر عمر ممنوع من الصرف العلمية والعدل عن عامر قالوا معدول عن عامر مثل زفر وعدة ألفاظ هذه تمنع من الصرف للعلمية ووزن العلمية والعدل يعني وش معنى العدل العدل هو تحويل الاسم من حاله الى حاله لان نفصل فيها لكن ناخذها باختصار شديد نعم واخر واخر وحكم هذا كله وأخر واحاج وموحد وموحد الى الاربعه ومساجد ودنانير وسلمانة وسكرانة وفاطمه وطلحه وزينب وسلمى وصحراء يعني نمر باختصار عمر قلنا العاميه والعدل الاخر الوصفيه والعدل ايضا واحد وموحد كذلك الى الاربعه ومساجد صيغه منتهى الجموع ودنير كذلك هذه مساجد وصابط منتهى الجموع اذا اتى بعد الالف حرفان او ثلاثة احرف او وسطهم مساجد المساجد ودنير ممنوع من الصرف وسلمان الالف والنون عالميه والالف والنون سكران وصفي والالف والنون نعم وفاطمة ألمية وتأنيث وطلحة ألمية وتأنيث وإن كان يطلق على مذكر وزينب ألمية وتأنيث وسلمة هذه العلة فيها عن ثلاث علل عن علتين ألم في التأنيث المقصورة وصحراء الممدودة نعم نعم فالف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الأحد. وشقص بالجمع لا نظير له في نعم. الذي لا نظير له في الأحد كل منهم يستأثر بالمن والبواقي لابد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العالمية. يعني هنا يشير الفالف التأنيث والجمع الذي لا نظير له كل منهما يستأثر بالمن. يعني يشير إلى أن هناك علتين. الواحدة منهما تقوم مقام علتين. ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة مثاله سلمة وصحراء والجمع الذي لا نظير له يششير بإلى منت الجمع هذا يقوم مقام علتين نعم. وتسعين. والبواقي يقول باقي العلل لابد من مجامعة كل علة منهم منهن, منهن للصفوف العلمية. يعني إبراهيم وش فيه علميه عجمه زينب علميه تأنيث سكران علميه وزيد وصفيه وزيد الفنون سلمان علميه وزيد الفنون نعم لان العلل اللي توجد في الاسم وتدل على الفرعيه راجعه للمعنى او راجعه لللف الراجعه للمعنى اثنتان الوصفيه والعلميه والراجعه لللف هي هذه الامور مثل عندك سلمان ما العلها المعنويه فيه العلميه والعلة اللفظية واضحة أن ألف والنون. طيب. وتستعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة. نعم. وشرط العجمة علمية في العجميه العجمية. نعم. وزيادة على الثلاثة. والصفه أصالتها وعدم قبولها. قبولها التاء. وعدم قبولها التاء فعريان وأرمل. وصف... عريان تقول وأرمل. نعم. وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة. نعم يعني صفوان قاسي وأرنب آآ آآ يقول ذليل أقول شخص أرنب يعني كأن أرنب وذليل منصرفه ليش ما فيها إلا علها واحدة فقط مثل عندك أرمل مو بص ليش أرمل هو على وزن أفعل لكن شجتمع فيه ما فيها أحد أرمل إلا جريع لما قال تلك الأرامل وقد قضيت حاجته فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري نعم أولا الأرملة تسمى أرملة يعني ما لها وصف ما يقرأ أرملة أرملة أرملة هي التي ماتت زوجها أما اللي ماتت زوجته فما يسمى أرملة نعم طيب و... ويجوز في نحو هند وجهان لماذا مع أن هند ما يجتمع فيها عالمية وتأنيف عالمية وتأنيف. وتأنيف لماذا لأنه ساكن الوسط ساكن وسط يجوز فيه وجهان تقول مررت بهند ومررت بهند جاءت هند وجاءت هند يعني ساكن وسط وكذلك دعد ومنه قول عبد الله بن قيس ابن الرقيات لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلابي شوف الشاهد صرفها ومنعها نعم لم تتلفع بفضل مئزرها دعد فاعل دعد صرف ولم تسق دعد في العلبي هنا منعها هنا صرفها الثاني منعها لماذا؟ لأنها مؤنث ساكن الوسط نعم ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف زينب زينب ما فيها إلا واحد أنها مؤنث ليس ثلاثياً نعم وليس ساكن الوسط نعم وسقر سقر سقر علم على النار اجتمع فيه علمية وتأنيث طيب لماذا لا نقول سقرا أو سقر أنه ثلاثي لكنه ليس ساكن الوسط محرك الوسط سقر نعم وبلغ نعم وكعمر عند تميم, وكعمر عند تميم. نعم باب حذامي إن لم يختم براء الا يخسن براء براء كفاء براء كسفاري ما شاء الله براء كسفاري وامس لمعين ان كان مرفوعا وبعض ايش مر معنا اعراب امس نعم وبعضهم وبعضهم لم يشترط فيهما وسحر عند الجميع ان كان ظرفا معينا نعم وايش معنى سحر سحر جميع العرب تمنعه من الصرف بشرط انحدهما ان يكون ظرفا والثاني أن يكون من يوم معين تقول جئتك يوم الجمعة سحرا ما تقول سحرا لماذا؟ لأنه ظرف لأن يوم معين سحر اي يوم يوم الجمعة طيب لأننا حينئذ معدول عن السحر معدول عن السحر اللي بالالف واللام كما يقدر التميميون أمس معدولا عن الأمس طيب إذا كان سحر غير يوم معين انصرف إلا آل لوط نجناهم بساحر مو بساحر يوم معين طيب وكذلك العدد تقول مثل مثنى وثلاثة ورباع ما تقول رباعا ولا رباعين لأن معدول عن أي شيء عن واحد والاثنين والثلاثة والأربعة واجتمع فيه العلميه واجتمع فيه العدل نعم طيب أو ممكن نقول اجتمع فيه الوصفيه مثنى وثلاث جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث هذا الصفه لأولي مع ذلك لم يجرها اجتمع فيه وصفية واجتمع فيه العدل نعم وحذامي تذكروا مرة معنا حذامي قلنا لكم نكتربها عرب ما لا ينصرف أو تبنيها على الكسر نعم تفضل مم. إذا منعت على أن الألف ألف التانيث، ألف التانيث تقوم مقام مقامها مثل صحراء وإذا صرفت على أنها مذكرة لا علماء غير علماء علماء ليست الألف للتأنيث نعم طيب هذا عنده سؤال في الممنوع من الصرف طيب يلا ننتقل نعم. نبحث مسألة أخرى الآن. أول شيء حتى اسماء الأنبياء عندك بعضهم يصرف مثل مجموعة بقول كأس شمله صالح ونوح وشعيب ومحمد ونوح ولوط كذلك. يقول كيف نجمعها هذه المسألة خلافية. هل في القرآن ما ليس بعربي في عربي أو ليس فيه إذا قلنا فيها الفاض عجميا قد يقال الله عز وجل يقول إن أنزلناه قرآن عربيا يقال أن العرب استعملتها وعربتها وأخضعتها لموازينها ومقاييسها فصار حكمه كحكم العربي ولهذا بعض العلماء يقول من قال إنه في القرآن ما ليس عربي فقد أعظم الفريع على الله بعضهم يقول لا العرب أخضعتها إلى موازينها فأخذ حكم المعرب والمعرب جعلوا الكلمة عربية وبعضهم قال أصلها عربية فاستعملها غير العرب ثم رجعت إلى العرب نعم هذا يعني خلاصة ما يقول الكلام فيها طويل ولا ترجع إلى كتاب المزهر للسيوطي وجدت التفصيل أو الإتقان في علوم القرآن للسيوطي تجد فيه الكلام هل في القرآن العربي أو غير عربي أو لا يوجد فيه غير عربي طيب باب الوقف هذا الوقف سهل جدا نعم تعجب ولا هي التعجب نسينا التعجب نعم التعجب باب التعجب له صيغتان ما أفعل زيدا وإعرابهما نعم صيغ التعجب ما أفعله وأفعل به هذه صيغ التعجب طيب نعم ما أفعل زيدا ما أفعل, زيدا ويعو... ما أفعل يعني التعجب ما أشجع زيدا ما أعظم أمرا هذه صيغ التعجب طيب ما عرابها قال عراب سيباوش يقول ما مبتدا بمعنى شيء عظيم يعني ما يقول سيباوه نكره تامة بمعنى شيء من أحسن العريب لها أو يمكن يكاد يكون هو أحسن يعني إعراب لها ما أفعل زيدا ما أعظم زيدا ما أشجع عمرا يقصب ما نكرة تامة بمعنى شيء والذي جعلها يبتدأ بها معنى نكرة لأنها وصفة التقدير شيء عظيم أشجع زيدا نعم طيب و أفعل زيدا طبعا أفعل هذا وزن يعني ممكن يكون أشجاع ممكن يكون أعظم ممكن يكون أعلم طيب و نعرب ما أفعل زيدا مثلا ما أفعل زيدا ما نكر تامه معنا شيء وأفعل ها أقرأ وأفعل فعل ماض فعل ماض مبني على الفتح طبعا فاعله فاعله ضمير ماء ضمير يعود على ماء شو التقدير أفعل شيء زيدا، يعني جعله مثلا شجاعا، جعله عظيما، جعله عالما، نعم. طيب وزيداً, وزيدا مفعول به. مفعول به والجملة خبر ما. واضح نقول لا. ما أشتع زيدا لو نغرب ما نكره تامه بمعنى شيء وأشتع فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على النكره التي بمعنى شيء الهماء طيب وزيدا مفعول به والجملة من الفاعل من الفعل والفاعل مفعول به في محرفة خبر ما كانك تقول شيء أشجع زيد مثل ما تقول زيد قام رجل قام طيب نعم وأفعل به هذه الصيغة الثانية من صيغ التعجب نعم وأفعل به يعني و... أكرم به أعظم به أسمع به أبصر به نعم وهو بمعنى ما أفعله بمعنى ما أفعله يعني يدل على التعجبها وأصله أفعل أفعل أفعل أي صار ذا كذا نعم مثل ما تقول أفعل به أصلها افعل يعني صار كذا مثل كأغدة نعم مقراءة كأغدة فغد... أغد البعير يعني شوف أحسن بزيد أصله أحسن زيد يعني صار أي صار ذا حسن مثل أغد البعير صار ذا غده نعم أي صار ذا غدة نعم مثل أوراق الشجر صار ذا ورق مثل أزهار البستان صار ذا زهر وأثر فلان صار ذا ثرة وأترب صار ذا فقر طيب نعم هذا هذا معناها نعم فغير اللفظ وزياده الباء في الفاعل وغير اللفظ بدل ما هو احسن زيد صار غير لفظ زيدت الباء في الفاعل نعم الاصلاح اللفظ زيدت الباء ما احسنه تقول احسن به زيدت الباء نعم في اللفظ وزيدة الباء في الفاعل لاصلاح اللفظ زيدت الباء في الفاعل اللي هو استحقت اللي هو الضمير اللي بعد الباء هي اصل احسنه احسن زيت يعني شيء احسن زيت يعني صار ذا حسن ثم لحقت الباء بالضمير نعم فمن ثم لزمت هنا لزمت هنا ما تقول افعل لا تقول افعل به بخلافها في بخلافها في كفى كفى ممكن ان تلحقه الباء ممكن أن لا تلحق مثل كفى بالله شهيدة طيب ممكن أن لا تلحق ما هي بلازمه ولهذا يقول الشاعر سحيم بن وثيل الرياحي عميرة ودع إن تجهزت غازية كفى الشيب والإسلام للمرئناه ما قال كفى بالشيب ما تلزم الباء هنا لكن الباء في صيغة التعجب أفعل به لازمة نعم طيب وش يكون العرب وإنما يب وإنما يبنى فعل التعجب واسم التفضيل إنما يبنى فعل التعجب نعم واسم التفضيل من فعل ثلاثي مثبت متفاوت لا طيب وش يكون عرب أفعل به به هذه لقال فاعل في المعنى فاعل في المعنى لأن أصلها أحسن زيد لكن دخلت عليه الباء وفلزمته فهو يقال فاعل في المعنى طيب ثم يأتيك من أي شيء يصاغ أفعل التفضيل وأفعل التعجب يقول نعم وإنما يبنى فعل التعجب واسم التفضيل من فعل ثلاثي من كل فعل ثلاثي يعني أنا لك إلى شروط التي يبنى منها فعل التعجب وفعل اسم التفضيل ما يصاغ إلا مما استكمل خمسة شروط الأول أن يكون ثلاثيا أو شيء أعد واسم التفضيل من فعلا ثلاث... من فعل أن يكون فعلا فلا يبنى من غير فعل لهذا خط من بناه من الجلف والحمار عندما قال ما أجلفه وما أحمره ومن القطاع بكتاب الأفعال يأتي بأفعال قد لا يراها عبد النحى. مثل ما أخسره ما تقول ما أخسره تقول ما أشد اختصاره أو لكن من يقول كذا. ما أحمره الماء في فعل اسمه حمرى ولا؟ نعم وما أجلفه كذلك. يعني صاغوه من غير الفعل الجلف من الاسم. لكن ما احسنه من فعل. يحسن يحسنوا. نعم. مثبّة. وبع مثل ما ألصّه. يعني ما اشد لصوصيته العرب تقول لص من شظاظ شظاظ معروف شظاظ الضبي معروف بالسرقه فيضربون المثال المثل اذا قالوا فلان لص او يريدون ان يعني يذكروه بشدة السرقة السرقه يقول لص من شظاظ يسرق الكحل من العين نعم من فعل ثلاثي نعم الثاني هذا الشرط الثاني يكون الفعل ثلاثي فلا يبنيان من دحرج ابن صيغة تعجو من دحرج ما تستطيع كيف تتوصل بأشد ما أشد دحرجته أشتد بدحرجته نعم طيب مثبت مثبت يعني لا يبنيان من غير المثبت ما يبنيان من المنفي نعم متفاوت يقبل التفاوت مثل عندك ماتة وفنية هل تصوغ من تعجب لأنه ما يقبل التفاوت نعم مبني للفاعل ما يكون مبني المجهول مثل ضربة وقتل. نعم ليس اسم فاعله على أفعل نعم مثل عمية وعرجة وشو اسم الفاعل أعرج مو بعارج أعرج وأعمى ومثل أفعال العيوب سودة وحمره اسم الفاعل أسود وأحمر طيب نعم <تصفيق> هذا هو أفعال التعجب هذا اعرابه وهذا مما يصاغ منه طيب الوقف الوقف باب الوقف, الوقف يختلف درس الفقه يختلف عنه درس النحو في درس الفقه هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة لكن فيه المعنى العام اللي هو إيش؟ <تحبيث> يعني التحبيس أو قفته وهنا الوقف في الكلام الوقف عند النحاة ما هو هو قطع النطق عند آخر الكلمة الوقف هو قطع النطق عند آخر الكلمة طيب ما القاعدة العامة في الوقف ما كان ساكن الآخر ما كان ساكن الآخر وقف عليه بسكونه ما القاعدة العامة العريضة في الوقف أنما كان ساكن الآخر يوقف عليه بسكونه مثل اكتب ساكنه لم يكتب خلاص تقف عليه بسكونه طيب وما كان متحرك الآخر سك مثل يكتب تقول يكتب طيب رأيت القاضية رأيت القاضي رأيت جاء زيد جاء زيد مررت بزيد مررت بزيد هذه القاعدة العامة الوقف طيب نعم تفضل باب الوقف في الأفصح على نحو رحمة بالهاء وعلى نحو مسلمات بالتاء نعم ثم الآن يقولك يشيرك هذا الوقف إلى ما فيه تاء التأنيث إن كانت ساكنة لم تغير قامت دعد إذا وقفت تقول قامت طيب وقعدت وإن كانت متحركة له التاء فإما أن تكون الكلمة جمعا بالألف والتاء جمع منذ السالم ومؤلحق به أو لا تكون فإن كانت التاء كذلك فالافصح الوقف بإبدالها ها إن كانت الكلمة جمعا بالالف والتاء مثل ماذا مسلمات وش الأفصح أن تقف عليها بالتاء مسلمات طيب فإن لم تكن فالأفصح الوقف عليها بإبدالها ها تقول هذه رحمة تقول هذه رحمة طيب هذه شجرة جميلة ماذا تقول هذه شجرة جميل هذه جميلة تبدل التاء ها لماذا قال أصح أن بعض العرب يقف على التاء تقول هذه رحمة هذه شجرة بعض العوام يقولون فيها لها معنى في الفصحى طيب وإن كان جمعا بالالف والتاء شر الصح لقوف عليه كما قلت قبل قليل لقوف بالمسلمات مررت بمسلمات ان تقول مسلمات سمع بعضهم عكس الكلام السابق يقلبها يقولون كيف الاخوه والاخواه هذا بعكس اللي قبل قليل قبل قليل تقول رحمه هذه الفصحى والاقل منها رحمه وهذه مسلمات تقول جاء المسلمات تقول جاء المسلمات واللي أقل منها المسلمات كيف الأخوة ما في أشكال هذه لكن الأخوات يقول الأخوة نعم وليهذه يقولون دفنوا البناة من المكرمات هذه عند العرب دفنوا البنات كانوا يدفنوا البنات نعم وعلى نحو قاض رفعا وجرا بالحذف ونحو القاضي فيهما بالإثبات ونحو اللّ وهو القاضي ونحو في نسخة ونحو اللّ وهو ونحو طيب الآن يشير لك إلى الوقف المنقوص المنقوص هو الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها مثل القاضي كيف تقف على قاضي إن كان منونا فالافصح الوقف عليه رفعا وجرا بالحذف عندك هذا قاض ايش تقول هذا قاض مررت بقاض بالجر تقول مررت بقاض فاقدم أنت قاض طيب ومثل هاد مررت بهاد ايش تقول مررت بهاد هذا هاد تقول هذا هاد نعم وبعضهم يقول تقف حلالي مثل ولكل قوم في قراءة هادي وما لهم من دونه من وال بعضهم وقف عليها وما لهم من دونه, دونه من والي وما لهم من الله من واق بعضهم وقف عليها من واقي طيب هذا كان منون طيب وإن كان غير منوّن كان غير منونا يعني اقترن بالالف نعم فالافصح الوقوف عليه رفعا وجرا بالاثبات باثبات الياء تقول هذا القاضي طيب مررت بالقاضي ويجوز الوقف عليه بحذف الياء تقول هذا القاض ومررت بالقاض وبذلك وقف الجمهور على المتعال وهو الكبير المتعال بالوصل المتعالي لينذر يوم التلاق بالوصل التلاقي, التلاقي. طيب وإذا كان حالة النصب اللي هو المنقوص رأيت القاضي طيب إذا كان منونا منصوبا رأيت قاضيا كيف تقف عليه على الألف رأيته قاضية طيب نعم وقد وقد يعكس فيهن وليس في نصفهم يعني الضمير راجع إلى قلب تاء رحمة وإثبات تاء مسلمات وحذف ياء قاضي وإثبات يا القاضي أي قد يوقف على رحمة بالتاء كما مر وش الأصل برحمه أن عليها بالها لكن قد يوقف عليها بالتاء ومسلمات وش الأصل أن يوقف عليها بالتاء لكن قد يوقف عليها بالهاء بالها وقاضي وش الأصل أن يوقف عليها بالحذف لكن قد يوقف عليها بالياء طيب وليس وليس في نصب قاض والقاضي إلا الياء نعم يعني إذا كان الاسم المنقوص منصوبا وجب في الوقف إثبات الياء يعني إن كان منونا أبدل تنوينه الفا رأيت قاضيا ربنا إننا سمعنا مناديا إذا وقفت طيب وإن كان غير منون وقف على الياء كلا إذا بلغت التراقي إذا وصلت كلا إذا بلغت التراقية لك ما تقول إذا بلغت التراق لماذا لأنه منقوص منصوب غير منون لأن الأقترب بألم ينون ليس طيب نعم ويوقف على اذا ونحو لنسفا على اذا ونحو الى نسفا ونحو الى نسفا ورايت زيدا بالالف كما يكتبنا طيب هنا يعني اشار إلى مسائل ثلاث احداها اذا الصحيح هذا هو الصحيح ان يوقف عليها ه صحيح وجزم ابن عصفور في شرح الجمل بأنه يوقف عليها بالنون تقول إذن صحيح تقول إذا طيب والثاني نون التوكيد الخفيفة الواقع بعد الفتحة مثل نصف عن يوقف عليها بالألف نصفعة ولا يكونا ولا يكون نعم ومنه بدون النون ومنه قول لعشاء وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا والمسألة الثالثه الآن هو أشار إلا إلا الاسم المنصوب مثل زيدا نعم وقف عليه العرب بالألف إذا أردت أن تقف على رأيت لأنهم يقولون رأيت زيدا يقفون عليها هكذا رأيت زيدا نعم وقفوا لا وقفوا على رأيت زيدا بالحذف قالوا رأيت زيد يقفون عليها ومنه شاعرهم انظروا الشاهد الشاعر ربيعي يقول ألا حبذ غنم وحسن حديثها لقد تركت قلبي بها هائما دنف وين الشاهد وش يقول طيب ويقول ايضا لبيد رضي الله عنه لما كم الجاهلية بلغ من عمر مئة ويقول لقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيده بناته على عادة الجاهليه قبل الاسلام يقول تمنى شوفوا الحين أي وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر فإن حان يوم ان يموت أبوكما فلا تخمش وجها ولا تحلق شعر وقول هو المرء الذي لا خليله اضاع ولا خان الصديق ولا غدر إلى الحول ثم اسم السلام عليكم ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر يقول سنة كاملة تبكون علي وخلاص وين الشاهد فإن حان يوم أن يموت أبوكما فلا تخمش وجها ولا تحلق شعر وما الأصل أن يقول شعرها طيب نعم قال كما يكتبنا نعم يعني لما ذكر الوقف ذكر كيفية رسمها في الخط استطراد هذا النون في المسائل الثلاث تصور ألفا حسب الوقف و عند بعضهم أن نون التوكيد تصور نونا مثل عن فراء إذن تكتب إذن بالنون طيب ثم الآن ذكر مسائل نعم وتكتب مسائل ألصق بالإملاء نعم وتكتب وعدوا في كتابة الألف وتكتب الألف بعدها دور الجماعة نعم وقالوا. قالوا سمعوا جاءوا دون دون الأصلية كزيد. مثل عندك زيدون يدعو أصلية هذه أصلية ما تكتب بعدها ألف نعم وترسم وترسم الالف ياء انت تجاوزت الثلاثه كالسدعه والمصطفى او كان اصلها الياء نعم انت تجاوزت الثلاثه يعني ثلاثه احرف ترسم تكتب نعم او كان اصلها الياء مثل رمى كرمى والفتا والفا في غيره كقفا والعصا وانكشف امر الالف الفعل بالتاء كرميت وعفوت والاسم بالتثنيه كعصوين وفتيين يعني لما ذكر ذلك يعني بين اذا اشكل عليك امر الفعل وصلته بتاء المتكلم او المخاطب فما ظهر لك فهو اصله لو كنت ما تدري اصله الواو او الياء مثل رمى صله بها المتكلم والمخاطب رميته اذا مش اصله الياء طيب دعا دعوته شكون كن اصله الواو هذا بالأفعال وإذا واذا اشكل رسم الاسم انظر الى تثنيته فمهما ظهر لك فهو أصله مثل الفتى اش تقول الفتيان إذن له الياء والعصا العصوان له الواو ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا والحريري يتلعب دائما بالالفاظ يقول إذا الفعل يوما غم عنك هجاؤه يعني قراءته كيف تتهجه فألحق به تاء الخطاب ولا تقف فإن تره بالياء يوما كتبته بياء وإلا فهو يكتب بالألف طيب آخر شيء مسأل هذه مساء الألصق بالصرف همز اسم أنا نعم همزة همزة اسم حمزة اسم همزه نعم الآن يبين لك حمزات الوصل همزات الوصل. وش الفرق بين وصل والقطع؟ مثل إذا قلت أكل هذه همزة قطع ولا وصل طيب استغفر وصل اعطيك ضابط مختصر جدا تفرق بينها ضع قبلها حرف عطف شف أكل ضع قبلها ألف واو وأكل هل تقول وكل طيب استغفر واستغفر هل تقول واستغفر بس هذا من يعني عيسر الضواضر نعم افصل همزه اسم من بكسر وضم والسن ابن يعني المعروفه عند العرب السماعيه نعم وابن وابن وابنه لا وابن وابن من نعم وابنه وابنه وامرئ وامراه وتثنيتهن وتثنيتهن ابنان وبنتان وامرئان وامرأتان هذه همزه وصل نعم واثنين واثنتين والغلام ويم الله في القسم بفتحهما أو بكسر في أي همزة واصل، أي تث أي تثف ابتداء وتحذف واصلا، وكذا همزة الماضي المتجاوز أربعة أحرف؟ يعني متجاوز زائد على أربعة مثل استخرج هذا داخل همزة الوصل نعم. وامره ومصدره؟ وامره مثل استخرج والأمر استخرج تقول واستخرج تكون همزة وهمزة وصل معنى هذا أمره يعني فعل أمر منه؟ نعم. وأمر الثلاثي. وامر الثلاثي. كفّت. قتل يقتل. أقتل. اشتقول. وقتل. نعم. واغزو, وأغزو. وغزو. غزا يغزو. أغزو اشتقول. وغزو. ما تقول واغزو ولا وأغزو لا. وغزي بضمهن نعم. وضرب. ومشو. وضرب. ما تقول وضرب. هذه ما زالت وصل. ومشوا ومشوا تقول. بالأمر منها. واذهب, واذهب بكسر ال... البواقع يعني هذه مسألة يصيرها لعلى بقي الوقت نقرأ نريد نقرأ خل ريحك عبد الرحمن نقرأ بزاك الله فيه نطبق بعض يعني بعض القواعد بس مدة يعني عشر دقائق أو أقل نعكبت الكتاب هذا بحثنا عن كتاب لقيناه في المسجد هذا الكتاب في تفسير العشر الاخير صفحه كم ثمانين عندك نعم اقرا حتى ان اصبت ف فمن الله ان اخطات فمن نفسك طيب نتمنى انك تصيب حتى نفرح بأنك يعني تعرف انه هنا ونريد يعني ان تخطئ حتى نعدل يعني نعم واذا اصبت نقول لك لماذا اخطات نقول لماذا نعم كون انتهينا ترى الآن من الكتاب الحمد لله نعم بسم الله, الله الرحمن الرحيم حوار هاد. أقترب منها هذا المكروف والله فيك <تصفيق> لقي رجل اسمه عبد الله رجلا آخر اسمه عبد النبي لا تسكن حرفا واحدا إلا إذا وقفت نعم لقي لقي رجل اسمه عبد الله رجلا نس ات رجلا اخر اسمه عبد النبي فانكر عبد الله هذا الاسم في نفسه وقال كيف يتعبد احد لغير الله جل جلاله نعم ثم خاطب عبد النبي قائلا ثم خاطب عبد النبي قائلا الله شرب عبد النبي هنا مفعول من اللي خاطبه اريد ست يعود على عبد الله نعم قائلا له قائلا له هل انت تعبد غير الله فقال لا غفط اذا, إذا انتيت تقف هل انت تعبد غير الله اذا وصلت تجر نعم قائلا له هل انت تعبد غير الله فقال عبد النبي لا انا لا اعبد غير الله انا مسلم واعبد الله وحده طيب ما يعرف مسلم خبر وأعبد الله ما اعرب لفظ الجلاله مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره طيب وحده اعبد الله وحده حال طيب حاله نكره ولا معرفه معرفه لان وحد اضيفت الى الضمير توال بايش ب نكره تقدير منفردا نعم طيب قال عبد الله إذن ما هذا الاسم الذي يشبه اسماء النصارى في تسميهم تسمي بعبد المسيح ولا غرابة فإن النصارى يعبدون عيسى عليه السلام طيب ويش عراب النصارى اسمها وش فيه مصوب علامة نصبه فتحة نيابة ولا ما فيها نيابة أي مقدرة لماذا اه ما من ظهورها التعذر طيب نعم والذي يسمع اسم... والذي يسمع اسمك يتبادر الى ذهني انك تعبد النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما عرب اسمك يسمع اسمك مفعول به مفعول به والفاعل هو. ضمير مستتر تقديره نعم يعود على الذي انك تعبد النبي طيب الشعراء يَتَبَاذُرُ إِلَّذِهِنِيَ أَنَّكَ تَعْبُدُ شَعْرَبْ جُمْلَةَ تَعْبُدُ أَنَّكَ تَعْبُدُ جُمْلَةَ في محر رفع خبر أن طيب نعم وليس هذا هو معتقد المسلم في نبيه وإنما يجب عليه أن يعتقد أنه عبد الله ورسوله طيب أن يعتقد شَعْرَبْ يعتقد نصوب بأن طيب وشعر بالجمله الفعل المضارع المنسفك من ان وصيلتها يجب على المؤمن ان يعتقد شعر بجمله يعتقد ايش تقول يا فاعل لا يفعل به هي أي يعتقد ايش يكون الاعتقاد فاعل يجب عليه ان يعتقد يعني يجب عليه اعتقاده طيب نعم فقال عبد النبي ولكن النبي محمد ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر وسيد المرسلين ونحن نتسمى بهذا الاسم تبركا وتقربا إلى الله بجاه نبيه صلى الله عليه وسلم ومكانته عنده طيب ونحن نتسمى بهذا الاسم شرب الاسم مدل طيب تبركا فقولي أجله يعني أجل تبرك طيب نتسمى تبركا اتفق باي شيء او شيء يدل على التعليل ثانيا لانه مصدر تبرك تبرك تبركا وايضا اتحدى مع فاعله في المعنى او في الوقت والفاعل المتبرك هو المتسمي والوقت واحد طيب نعم فان اطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه لمكانته عند ربه جل عند ربه جل وعلا عز وجل عند ربه عز وجل نعم ولا تستغرب فان اخي لا تستغرب ها تصلح هذه الحمد لله جابك الله تستغرب تصلح هذه ولا لا هنا ايش نافيه او ناهيه ناهيه ناهيه اذا اشتقول زوم لا ولا تستغ اقراه طيب ايش تقراه كيف تقراه ولا تستغرب فإن أخي طيب تستغرب ما اعربها امر متزوم بلا ه تسمى لا طلبي او لا انها هي طيب ولا تستغرب فإن أخي وش عرف أخي اسم انه شو فيه منصوب علامة نصبه الياء أنا نصب تنصب من التي منع من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة عرفت أخي تقع بعض الدروس نعيد ذلك عاد هاه فإن أخي يقول هاه فإن أخي أضيف لي المتكلم منع من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة بحركة المناسبة الكسرة طيب نعم ولا تستغرب فإن أخي اسمه عبد الح عبد الحسين. طيب عبد الحسين شعراب الحسين ؟ نعم طيب. وقبله أبي اسمه عبد الرسول والتسمي بهذه الأسماء قديم ومنتشر بين الناس. ما إعراب قديم ؟ خبر إيش ؟ ما شاء الله طيب نعم. وقد وجدنا آباءنا على هذا ما عرب آباءنا؟ فقل به إنه وجدنا آباءنا على أمه طيب نعم فلا تشدد في المسألة فإن الأمر تشدد سهل لا قف قف فلا تشدد ممكن إذا أردت تأول لنا لكنه يخاطب شخص فلا تشدد في المسألة فلا تشدد في المسألة فإن الأمر سهل والدين يسر وش عراب الأمر إن الأمر سهل وسهل خضر إن والدين معطوف عليش ويسر خبرها طيب فقال فقال عبد الله طيب عراب عبد الله فاعل وين على مترفة أنا عبد طيب وهو نعم قال عبد الله وهذا م وهذا منكر آخر أعظم لا. من المنكر الأول وهذا منكر فعلا منكر خبر وآخر نوع من الصرف الوصفية هو وزن الفعل آخر أفعل نعم وأعظم أيضا نوع من الصرف للوصفية هو وزن الفعل صفة المنكر نعم تفضل وهذا منكر منكر اخر اعظم من المنكر الاول وشرب الاول صفه نعم طيب وهو أن تطلب من غير الله وشرب أن تطلب انحرف طيب أن تطلب وشربها طيب ما هذا المنكر التقدير طلب وهو الطلب طيب نعم وهو أن تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله طيب الشرب يقدر وش فيه في مضارع مرفوع طيب لا نافيا هل لها عمل لا تعمل نعم سواء كان هذا المسؤول هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو ما سواء كان نعم من قرأتها عبد الرحمن لك جائزة هذه إذا صلى الله عليه وسلم من قرأتها نعطيك جائزة نعم سواء كان هذا لا سواء ريحنا كان كان من كان نعم كان هذا المسؤول لا قرأ من أول عشان تركب معاك زين سواء كان سواء كان هذا المسؤول هو النبي نعم أقرأ ممكن أن نصحح لك الروايتين أقرأ على سجيتك نعم سواء كان سواء كان هذا المسؤول هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم شبائكم ما أعطنا ولوجه كلها أحلل كان ممكن أن على قرآة الأولى سواء كان هذا المسؤول هو النبي محمد يصير المسؤول يصير هذا خبر كان مقدم والمسؤول بدل منها وهو ضمير فصل والنبي اسم كان مؤخر ومحمد بدل وهي الاقرب لان لو كان النبي هو خبر كان كان يقول هو النبي محمدا لاحظتم طيب سواء كان هذا المسؤول هو النبي محمدا لكن هنا قال سواء كان هذا المسؤول هو النبي محمد إذن تكون هذا خبر كان مقدم والمسؤول بدل منها وهو ضمير الفصل والنبي اسم كان ومحمد بدل منه. نعم أو من دونه من الصالحين نعم مثل الحسين رضي الله عنه أو غيره أو غيره غير هذه كثير من الناس يعني لا تنضبط عنده هي بحسب ما قبلها مثل الحسيني وغيره للتقدير ومثل غيره نعم طيب وهو منافل للتوحيد ما عرب مناف خبر خبر وش فيه مناف شكون مرفوع المترفعة. على مترفعة ضم المقدارتين عن ظهرها ثقا لأنه منقوص ممكن تقول منافي نعم يا الله وهو منافي للتوحيد ولمعنى لا إله إلا الله نعم وسوف أعرض عليك بعض الأسئلة ليتبين لك عظم الأمر طيب بعض الأسئلة معرابها سوف أعرض عليك بعض الأسئلة والأسئلة طيب ليتبين شعر بالفعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل تضمر وجوبا وجوازا بعد لام التعليل جوازا نعم نعم وتبعات, وتبعات التسمي بهذا الاسم وأمثاله سأعرض عليك بعض الاسئلة يتبين لك عظم العمري وتبعاته وتبعات التسمي ممكن وعظم تبعات التسمي نعم وليس لي وليس لي هدف ولا مقصد إلا الحق وأتباعه وليس لي هدف ولا مقصد إلا الحق أه ولا الحق الحق واتباعه وهذا خبر ليس نعم وبيان الباطل واجتنابه نعم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله المستعان عليه التكلان نعم ولا حول ولا قوة إلا بالله مم. العلي العظيم. ما عرب لا حول. ها. لا نف حول. هاه اسمه طيب. ولا قوة نعم. جزء تقول لا قوة إن تكرت الأداه نعم طيب. مش لقرب السطرين من تهي. ولكن أذكرك بقوله عز وجل. نعم. انما كان قول المؤمنين اذا إنما دعوا انما انما كان قول المؤمنين نعم اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا اين اسم كان اين خبرها قول نعم. اسم إيه نعم جمله ان يقول هذا اسمها وخبرها قول انما كان قول المؤمنين إذا اجتمع مصدر صريح ومؤول فلك الخيار أن تجعل أحدهما ألسم أحدهما الخبر هنا ما الذي جعل قوله الأول هو الخبر نعم وقوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول طيب فإن تنازعتم الأسلوب هذا أسلوب إيش شرط أين أدت الشرط إين. إين؟ وأين فعل الشرط تنازعت وأين جواب الشرط فردوه, فردوه. اقترن بالفعل لماذا لأن جملة الشرط لا تصلح أن تكون فعلا للشرط لماذا لأنه دل على الطلب نعم طيب يلا كمل. عبد الله أنت قلت أنك عبد الله تصلح هذه عبد الله على حذف المنادى. يعني يا عبد الله نعم. نعم عبد الله أنت قلت أنك توحد الله وتجهد لا إله إلا الله فهل لك أن تبين ان تبين لي معناها نعم ممكن احسنت ممكن قال عبد الله قال عبد الله يعني القائل عبد الله لكن لو قال عبد الله يناديه يصير القائل عبد النبي هنا القائل من عبد الله نعم عبد النبي لا عبد النبي على هذا يعني قال عبد النبي أيضا نعم عبد النبي التوحيد هو أن تؤمن أن الله موجود كون هذا م... المشرك يعني أو اللي عنده شرك ي... يعطيك معنى التوحيد على ما يرى التوحيد التوحيد هو أن تؤمن أن الله موجود وهو الذي خلق السماوات والأرض وأنه المحي المميت المتصرف بالكون الرزاق إلى آخر إذا مفسر التوحيد ربو بيولي مفسر له طيب يلا الله أكمل هذه بس سأوقف قال عبد الله نعم لو كان هذا هو تعريف التوحيد فقط غلط لو كان هذا الناس يقولون راح في خبر كان يا خبر كان دائما يخطأ فيه لو كان هذا هو تعريف التوحيد وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك نعم لو كان هذا هو تعريف التوحيد نعم لو كان هذا هو تعريف التوحيد فقط لَكَانَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَأَبُو جَهْلٍ وَغَيْرِهِمْ مُوَحِّدِينَ وَأَبُو جَهْلٍ وَغَيْرُهُمْ وَغَيْرُهُمْ لَمَعْطُوفٌ عَلَى الْقَلْبِ نَعْمَ وَغَيْرُهُمْ مُوَحِّدِينَ آه مُوَحِّدِ مَعْرَبُهَا خَبَرَ كَانَ نَعْمَ لِأَنَّهُ لَايَسَ هُنَاكَ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا مَعْرَبُ أَحَدٌ إِسْمَ لَي لأنه ليس هناك أحد ينكر هذه الأمور التي, هذه الأمور التي ذكرتها الأم... التي ذكرتها. ذكرتها هذه الأمور مفعول بها نعم طيب ففرعون نعم هناك ظرف مقدم في محل رفع في محل نصب خبر ليس نعم ففرعون الذي ادعى الربوبية كان يعترف ويؤمن في نفسه أن الله موجود وهو المتصرف بالكون والدليل قوله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقد ظهر هذا الاعتراف جليا حين أدركه الغرق ما عرب الغرق طيب ولكن ولكن التوحيد هو افراد الله بالعبادة والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والإله في لا إله إلا الله بمعنى المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له بمعنى المعبود لكن الحكايه الحكاية تقول بمعنى المعبود خلاص يكفي بارك الله فيكم جزاكم الله خير الجزاء الحمد لله من فضلًا ثم من حرصكم إلا ما كان متوقعًا يكمل ولا أقل من النصف. صلى الله ينفعنا بما قيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد.